الدرس السابع عشر بعد المئة من الجنداني في حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام الله ورحمة الله على آل إسحاق حفظ منحة البيت المقرر الحمد عليك. أحسن أهلاً عندك. أحسنت. أيضاً عندك. احسن قال النظام رحمه الله تعالى واجهه مشترك فيه وجه واجهه فيه وجا لا في حقيقتيهما وخارجه واجهه مشترك فيه وجا ذا في حقيقتيهما وخارجه منقره عندك يا واجهه البيت الثمانون فيه <تصفيق> في و <تصفيق> وقفه مشتركه فيه و في حقيقتهما وخاليا البيت الثمانون و الله الرحمن الرحيم قال الشاعر الله تعالى و القلب من له حالتان فاما ان تثبت صفه جعلها المتكلم وجعلها المتكلم لغيره نهاه قوله تعالى يقولون ان الرجال المدثين لا لا اخرجنا العاز من هذا الله عز وجل استره ولكن المنافقين لا يعلمون وهذا صحيح فلسوف سوف يخرجون العاز من هذا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العاز من لدل الله وقد أخرجوا منها <تصفيق> قولوا اخرجوا منها أي من عرف منهم وإلا قد قال الله عز وكلا النبي وآخرين لا تعلمهم الله يعلمهم الله يعلمهم أي من علم منهم قالوا يسميه بعض البلاغيين الاسلوب الحكيم قالوا منها قالوا الروم وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدعوا ولكن في فساني ومنها وإخوانهم حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي تكملة الميت قال وإما أن تحمل اللفظة المخاطب على خلاف مراده على خلاف مراده تنبيها له على أنه ألا أو لا كما تقدم في قصة الغضبان ابن, ابن القبع ثرى ابن الق... الغضبان ابن القبع ثرى هذا له قصة مع الحجاج بالنسبة لهذا... هذه الصفه الثانية هذه الصفة الثانية لا تدخل في القرآن لا تدخل في القرآن لأنها فيها يعني سبق يعني تستلزم إثبات سبق جهل قال وإما, وإما أن تحمل لفظ المخاطب على خلاف وراءة تنبيها له على أنه الاولى كما تقدم في قصة الغضبان ابن القواتر مع الحقائق لما قال الحقائق لا لك على ألهم أي قيد الحديد؟ قال له القبع ثراء مثل الأميل يحمل عادم العشب قصد الخيل، فقال الحقيق قصدت الحديد. فقال قبَع ثراء يكون حديدا، خير من أن يكون بليدا. والفرس الحديد هو الذكي. آلام التجريد عن ينتزع من امر له صفة معنى آخر معنى آخر. إذن أخذنا من البديع المعنوي. التسهيم هذا الأول والثاني الجمع والثالث تفريق والرابع التقسيم والخامس القلب الموجب حالتان السادس هذا السادس الآن أنها ذكر منها ماذا ذكر منها عشرين قسما ذكر منها عشرين قسما هذا السادس وارى تقريبا ان يفزع من امر له صفه معنى اخر مثله من تلك الصفه من اجل المبالغه في كمالها ويكون باحرف هي من وفيه والباء نحو قوله تعالى لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد يعني لهم في النار دار اخرى ما هي دار الخلد اي لهم في جهنم دار الخلد ودار الخلد هي جهنم وانما بولغ في وصفها بدار الخلد للدلاله على انهم خالدون في العذاب ابدا و نحو قولك لي من لي من زيد صديق حميم لي من زيد صديق حميم كانه كانك جعلت صداقه زيد شخصا مستقلا يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر مثله في نفس الصفه هذا التقريب طيب السابع الجد أن يكون ظاهر الكلام الهزى الهزل لكنك قاد فيه انه قول أبي نواس إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فعد عد فعد فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب أي لا تتاخر بأنك تميمي وقل لي كيف تأكل الضب وكانت العرب تعير بأكل الضب وبصيده لماذا؟ لأن الصيد من شأن يعني صيد الضب من شأن النساء لأنه سهل غاث في الامر ان ننظر الى جحر الضب وهو ملتوي فمثلا مدخله مدخله ربما ماذا يعني يكون في يعني في مكان وله دوران يدور ثم يجعل مكان مسكنه يعني قريب من مدخله فالذي يعرف مدخل جحر الضب ينظر من جانب جحر الضب مثل الدائرة فعند اكتمال الدائرة يحفر فيجد ماذا فيجد الضب والضب لا يستطيع النظر الى اعلى يحفر التراب ولو سقط في عليه التراب لا يحسه لا يحسه فيحفر عليه حتى يجده ويسقط التراب عليه وهو لا يحس ولا يرى إلى أعلى فينظر يعفل التراب حتى والضبلة يزال ماذا؟ يعني كنائم. ثم بعد ذلك يأخذ يعني خرقة أو ثوبا أو غير ذلك فيمسك فهو سهل صيده سهل وكان يعدون هذا للنساء وكان الرجل يعني رجل مولع بصيد الضب فعيرتهم راه عيرتهم راه يعني لماذا يعني يصطاد الضب فرد عليها وقال يعني تضحك مني اني اراتني احترش الله سعان يعني غضب منها فصيد صيد الضب كان عندهم يعني كال... يعني كالصيد الضعيف وإنما الصيد الجميل عندهم الصيد الذي يقرى وراه والطريدة الذي يطرد خلفه ويقرى خلفه ولذلك يعني كانوا أكثر ما يطاردون ماذا حمار الوحش لذلك يعني مدحوه حتى أنه من الحكم التي كتبوها في ودونوها كل الصيد في جوف الفراء كل الصيد في جوف الفراء هذا رجل يعني مضرب هذا المثل أن رجلا يعني اناس تفرقوا للصيد فرجل أتى بأرنب ورجل أتى بغزان وآخر أتى بكذا وآخر أتى بكذا وآخر أتى بكذا, وآخر أتى بكذا حتى جاء رجل بحمار وحشي فوضعه بين القوم فملحوه فقالوا كل الصيد في قوف الفراء يعني هذا حمار الوحش يعني جمع الكل فيمدحونه لماذا لأنه شديد العدو ويحتاج إلى مطارده وجهد كانت العرب تمدح به ولسهول الصيد الضب كانت العرب ماذا كانت العرب تعير تعير من, من تعير الرجال إلى صادوه وانما يعني يجعلونه من صيد النساء لسهولته قال اذا ما مهمين اتاك مواخرا فقل, له فقل عدي عن ذاك كيف ياكل الضبي. هو وهذا ليس على اطلاق قد يكون يعني في بعضهم دون بعض لكن هذا شان الشعرات تعميم في الهجاء وهو محرم تعميم في الهجاء وهم حرم وقال المطباق بين معنيين المتقبلين كان في قوله تعالى سبهم إقاذ وهم رقود بين أيقاظا ورقود متضادان ويقوله إقاذا ورقود متضادان ويسمى أيضا بالتضاد ويقابل الاسمين والحرفين والفعلين والمعنيين قال التوكيد ضربان قالوا إن الأبرار لفي عيم وإن الفقار لفي إقحيم يعني نفضل هذا من الطباق ومن الطباد قال التوكيد اذا التقريد هو السادس والقيد هو السابع والطباق الثامن توكيد التاسع قال التوكيد ضربان توكيد الملح بما يشبه الدم وهو في نسيه ضربان أحدهم أن تشتني صفة مدح من صفة ذم فيه على تقدير دخول الأولى في يقول النابغة ولا عيب فيهم ولا عيب فيهم غير ماذا تتوقع بعد غير أن يذكر صفة ذم لكنه ذكر صفة حد أخرى قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب يعني ذكر قال ولعب فيهم ثم استثنى فماذا استثنى استثنى صفه مدح اخرى وهو أن سيفهم بهن عيش يعني بهن بعض ال بعض الخدوش والخدوش الذي تصيب حد السيف ماذا تسمى فلول ومفردها فل ومردها فل والفل إنما يكون ماذا في خدش الحديد خدش الحديد يسمى فل الخدش الحديد يسمى فل قال فقد أكد الشعر الملح بمشبه الذنب وليس هو بذم. فالمعنى لا عيب فيهم إلا أن الشيء تتكسر يعني يصيبها الثلم. من مقارعة الجيوش وهي الصفة ملح لا ذنب فيها ولا عيب ولا عيب فيها وثانيهما أن يثبت لشيء صفة ملح ويؤتى بعدها بأداث بأداث استثنات لها صفة ملح اخرى كقولك زيد كريم غير أنه لا يخشى الفقر قاله التأثير وكيد الذنب بما أشبه الملح وضربان أيضا أحدهما أن تستثنى صفة تذم من صفة ملح منفية على تقدير دخول الولف الثانيه كما لو قلت زيد لا خير فيه إلا أنه بخيل يعني زدته صفة ذم أخرى قال وثانيهما أن يثبت لشيء صفة ذم وجدت بعدها بأداء استثناء تريدها صفة ذم أخرى يقول فلان النمام إلا أنه كذاب فلان النمام إلا أنه كذاب, كذاب. قال والعكس هذا رقم التوكيد التاسع وهذا ماذا العاشر قال والعكس تأخير جزء في الكلام بعد تقديمه. نحو قوله تعالى يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال وقولهم عادات السادات سادات العادات عادات السادات سادات العادات. والرجوع هذا الحادي عشر قالوا الرجوع ان ينقض المتكلم الكلاب السابق لنكته نحو قول زهير قف بالديار التي لم يعفها, لم يعفها القدم قف بالديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم بلا وغيرها الأرواح والديم الأرواح هنا جمع على غير المتوقع الأرواح ماذا هنا؟ جمع ريح وليس جمع روح جمع على غير المتوقع جمع ريح الأرواح والديم أي الأمطار جمع ديمة والديمة هي المطر الغزير الدائم الديمة هي المطر الغزير الدائم قال وقد أع... والديمو وقد أعفاه القدم ولهذا نقض كلامه ولذلك نقض كلامه بقوله بلى وغيرها الأرواح والديم فأتى ببل لمن؟ يعني لنقض الكلام الأول لنقض الكلام الأول والحامل له على ذلك إشعاره السامع أنه بلغ به من العشق ما جعله ينظر إليها كأنها عامرة ثم سرعان ما نقض كلامه فهو يعلم مسبقا ان القدم قد اعفاها فهو يعلم مسبقا ان القدم اعفاها وغيرها وغيرها الارواح وغيرتها الرياح و الدم اي الامطار و اي الامطار قال و الايهام او التوريث رقم كم ماذا؟ الثاني عشر نعم. قالوا اللي هم أوتريه هذا الثاني عشر ان يذكر لفظا أني أني أني ان ي... أذكره أن ي... أن لفظا له معناه نحدهما قريب تبادر فهم من الكلام الآخر بعيد وهو هو المراد بالإفادة لقريه خفية. ومن ذلك يقول الخليل إبراهيم الخليل إبراهيم عليه السلام قال ومن ذلك يقول الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا محمد عليهما وصحبه وسلم كما عند البخاري ومسلم حين سئل عن عن سارة زوجه أنها أخته قال أنها أخته فردا بقوله أختي اخوه الدين وهو معنى بعيد لا يتبادر فهم من الكلام وذلك لإهام من أرسل من أرسله إليه أحد الجبابرة لإهام من أرسله إليه أحد الجبابرة واللف والنشر ذكر الفاظ متعدده على سبيل التفصيل او الاكمال ثم ذكر كل واحد منها من غير تعيين اعتمادا على فهم السامع و اللف هذا من جمال التاليف من جمال التاليف فياتي بالشيء مجملا ثم يصنف ثم يصرف يقول فأما, فاما كذا فاما كذا فاما كذا فهو كذا وكثيرا ما تقع في المتون العلميه قالوا النفس قال, قال نحن قوله تعالى من رحمته جعل لكم الليل والنهار الان هذا قبل رحمته جعل لكم الليل والنهار هذا ماذا يسمى يسمى لف اي جمع يعني جعل الليل والنهار هذا جمع لتسكنوا فيه ولا تبتغوا من فضله لتسكنوا فيه هذه الى من تعود إلى الليل ولا تبتغى من فضله تعود إلى النهار هذا من جميل من جميل اللهم ومن بلاغتي فهو ومن رحمتي ومن رحمتي جعل لكم الليل النهار هذا له يعني جمع شيئين لتسكنوا فيه هذا نشر للليل ولا تبتغى من فضله هذا نشر للنهار يعني عبارة عن طي وبسط طي ونشر يعني إجمال ثم تفصيل قال فقونه تعالى قال لكم الليل والنهار أي خلق كل منهما لماذا لأن جعل هنا نصب تفعيل واحد وجعل اذا نصب تفعيل واحد تكون بمعنى خلق لكن اذا نصب تفعيل تكون بمعنى صيرا واعتقد اي خلق كل منهما وقوله تعالى سكن فيه في الليل ولتبتغ من اي في النهار بالمعاش واكل الرزق وغير ذلك فهذا نشر بعد لف ما معنى نشر بعد لف يعني تفصيل الحكم بعد إجماله وجمعه تفصيل الحكم بعد إجماله وجمعه قال هذا لف ونشر ماذا مرتب قال وقد يكون معكوسا والصواب أن نقول إيش لف ونشر غير مرتب لا نقول معكوسا ولا نقول مشوشا كما قال بعض البلاغيين وإنما نقول لف ونشر ماذا إما مرتب وإما غير مرتب لأنه قد يقع في القرآن ولا ينبغي أن نقول معكوسا ولا ينبغي أن نقول مشوش وإنما نقول على الترتيب أو على عكس الترتيب كما ذكر العلماء قال وقد يكون معكوسا كما في قوله تعالى ولا الصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فالمختال من يمشي على الأرض مرحا والفخور صعر خده للناس فهذا لف بعد نشر وهذا لفهم بعد نشر يعني جمع بعد أن ذكر التفصيل الأنوان الصعر خدك للناس هذا نشر لحكم أنه عن تصعير الخد ولا تمشي في الأرض مرحا أنه عن المرح هذا الحكم الثاني إن الله لا يحب كل مقتال فخور هذه قمع فأولا شرح الأول ثم شرح الثاني ثم جمع الاثنين في ماذا؟ في حكم وهي عدم عيش عدم محبة الله لكل النوعين إن الله لا يحب كل مختال فخور لا في محبة الله كلا وعلا عن النوعين عن المختال الذي يمشيه في الأرض مرحا وعن المصعر لخده المتكبر وإن شاء الله اللهم حنساكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى والسلام على رسول الله وعلى اهله وصلى الله بعد قال القسم الثاني اي من أقسام حتى قال المرد رحمه الله تعالى القسم الثاني حتى العاطفه النحو القديم الحجاج حتى المشات ورأيت الحجاج حتى المشاتى ومرت حتى المشاتى فهذه حرف عطف يشرك في الاعراب والحكم يعني ما قبلها ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب وهو الحكم وهو معنى الجملة معنى الجملة أو العامل السابق أو الفعل السابق قال وقد قد ما هو من أئمة الوصيين العطف بها وقالها الكوفيون فقالوا حتى ليست بعطية ويعربون ما بعدها على إضافة عامل وللعطوف حتى شرطان الاول يكون بعض ما قبلها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 جنس ما يطلق على القليل والكثير واحد ما يطلق على القليل والكثير بلفظ واحد ما يطلق على القليل والكثير بلفظ واحد هذا اسم جنس افرادي مثالها زيت يطلق على القليل والكثير كلمة ماء يطلق على القليل والكثير كلمة قوم يطلق على ماذا على القليل وماذا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 ما هو الكمي لما قال الشاعر قهرناكم حتى الكماتة يعني انظر الحاشية سبعة من صفحه ثمانية واربعين وخونس مية قالوا كمي أو كامل وهو الفارس الشجاع طيب هذا تكميل لبيت سبق الفرق الثاني, الفرق الثاني أن العاطفة يلزم أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة أو نقص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 قال حتى الابتدائيه وليس المعنى انها يجب عليها أن يليها المبتداء والخبر بل المعنى أنها صالحة لذلك وهي حرف الجزيره استانف بعد الكلام فيقع بعد المبتداء والخبر في فيقول قليل فما زالت القتل تمد تمج دماءها بدقله حتى ماء و أشكلو حتى ماء و دقله هنا بعدها امتداوا ما خبر ماء و اشكلوا خبر و يليها الجمله الفعليه مصدره بمضارع مرفوع متى نعرف ان حتى الابتدائيه بعدها جمله إذا اتى بعدها فعل ماضي أو اتى بعدها المضارع مرفوع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 منصوب ألقي الصحفة هذا منصوب بالمعطى على المنصوب منصوب مثله حتى نعله ألقاه وجاءت رواية حتى نعله ألقاه حتى نعله على أن حتى ما هي امتداية قال يرى بجر النعل على أن حتى جرى بنصها على شيء أحدهما أن عطف الآخر أنها امتداية والنص فيها المقدر يفسره الظاهر من باب الاشتغال والرابع والرا والرفع